وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ونقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نعم إخوة الإيمان في كل مكان نعيش وإياكم في لحظات إيمانية روحانية نعيش وإياكم في لحظات ما بين الأذان والإقامة في لحظات تتحرى فيها الإجابة فلندع ربنا فإن كل مسلم في حاجة للدعاء في حاجة للتضرع والرجاء فعسى ربنا أن يتقبل منا وأن يتوب علينا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم وفقنا لكل خير وهدى وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأقواتنا اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا إخوة الإيمان نشاهد وإياكم صورا حية من ساحات وأروقة وصطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة والأعداد في تزايد أو في تزايد لإدراك صلاة الفجر جماعة مع المسلمين ومن ثم لصلاة العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضل إدراك صلاة الفجر جماعة مع المسلمين فضل وأي فضل فكما جاء في الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله فالله الله بإدراك الجماعة والصلاة في الجماعة مع المسلمين ففيها من الراحة والطمأنينة والسكينة والهدوء اللهم أعنا على كل خير وهدى ووفقنا يا الله في العمل الصالح ما ترضى وأعنا على الطاعات والقربات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إخوة الإيمان يومان متتاليان هما خير الأيام عند الله يوم عرفة ويوم النحر السعيد من أدرك فضلهما نعم السعيد من أدرك فضل هذين اليومين بكثرة العبادة والدعاء والرجاء والتضرع لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده تضرعا وخضوعا إليه ورجاء إليه فاللهم إنا ندعوك ونتضرع إليك أن توفقنا لكل خير وأن تيسر لنا كل خير وأن تبارك لنا وأن تبارك لنا وأن تجعلنا مباركين أينما كنا وأن توفقنا للعمل الصالح اللهم وفقنا للعمل الصالح اللهم وحفظنا بالإسلام قاعدين اللهم وحفظنا بالإسلام راقدين اللهم وحفظنا بالإسلام جالسين اللهم وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نسألك توفيقا وفلاحا ونجاحا نسألك رحمة ومغفرة وهداه أسألك بأن توفقنا لكل عمل خير يفيدنا في ديننا ودنيانا اللهم واكتب لنا وللمسلمين الأجر العظيم والخير الجزيل ها هم عباد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعداد غفيرة في مشهد تسعد له النفس وتطمئن له القلوب في مشهد إيماني روحاني في مشهد يحكي الألفة والترابط بين المسلمين أشكالهم مختلفة لغاتهم مختلفة ألوانهم مختلفة لهجاتهم مختلفة دينهم واحد ربهم واحد نبيهم واحد يدعون ربا واحدا فيا رب العالمين وفق هذه الجموع لكل خير وهدى وأصلح لهم أعمالهم ونياتهم وأصلح لهم بالهم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 إخوة الإيمان الكل هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يظهر لنا ولكم في هذه الصورة الكريمة عباد الرحمن في خشوع وخضوع وتذلل ورحمة وسكينة جاءوا ليشهدوا يوما كريما وليشهدوا صلاة الفجر وصلاة العيد في هذا المكان المقدس المبارك مشاعر إيمانية فياضة مشاعر روحانية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدت لنا صورة المصلين الكل ينتظر الصلاة الكل خرج من بيته قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى راجين وقاصدين رب كريم عظيم لا يرد من دعاه ومن رفع يديه إليه الدعاء عمل مشروع مندوب ندب إليه دير الحنيف إن الله سبحانه وتعالى يفرح عندما يرى عبدا من عباده أناب إليه وخضع رفع رفع إليه يديه ورجاه والطجع حري بنا أيها الأحبة أن نسأل المولى العلي القدير في هذه اللحظات الإيمانية الكريمة وقت عظيم بين الأذان والإقامة أيها الأحبة في الله ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي عن الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا قيموا واتادلوا استووا حاذوا بين المناكب ولا أكعب صدور الله أكبر.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 السماء ما فأخرج منه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخّر لكم الفلك لترى في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار وسخّر لكم الشمس والقمر ذات وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ كَثِيرًا وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ رَفُو حَليم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِنُقِيمَ الصَّلَاةَ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 لا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعي وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا اجعل ربنا اجعل رب, نجعل رب نجعل جعلني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 17. ليوم <تصفيق> تشخص فيه الأبصار <تصفيق> مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اَمٰنَ رَبَّنَآ اَخَّرْنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِيبُ دَّع WATَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَ اَوَلَمْ تَكُونُوا ۚ اَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِى مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظلموا وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَأَرْسَلْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدَّمَ كَيْدُهُمْ وَمَكْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنَّ كَيْدَ كَيْدِهِمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ فوعده رسوله إن Ya Allah, al tumang Allah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 ويرالمغضوب عليهم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشاهم الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ يرأون الألباب الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد